أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيد ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رحيم اعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا لَمَّا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبِئٌ قالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا, ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد Leven ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمر سُبْحَانَ الَّذِي لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ <أم> هَذَا بل لجوا في عطوي الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكو. قل إنما العلم عند الله وإنما وإن وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصفح ماءكم غورا فمن يأتيكم فمن